تهوي به الريح في مكان صحيح اِرْغِبْ إِلَى الْفَيِّتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَنَّاتٌ سَكَنَتْ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا قُرِئَ فجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صار فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سقر قُرْنَا ذَلِكُمْ لَعَنْنَاكُمْ تَشْكُرُونَ تناله التقوى من كبر كذلك سخر ذلكم وَاذْكُرِ الْمُصْنِعِ إِنَّ اللَّهَ غَانُدًا فِي أَمْرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله Ua, wow.